وقال له سوء عمله واتبعوا أهواءهم.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 قواهم <تصفيق>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 يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ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 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا ورسولا من بعد ما تبين لهم الهدى